ila <truth> لا اله الخالق الافلاك الى الي بالمحري حاب الخالق الافلاك لا اعتقد واحد اولشان الالهتنا نظام الكون يظل فاسد الله عليك وين الطاروج اسمه ايش يقول الى الى الخالق الافلاك لاشك نعتمد واحد بلا شال الليل نظام الكون يضل فاشل عجيبه هو الله ينكر الكاذب عجيبه يجحد الجاحد وبكل شيء له ايه للتوحيده شاهد بيب. هلا يا جن ونة آه. آه. آه. آه. آه. اسمع, اسمع. بلطاف جل, جل ربي رب الكون بلطاف خلق هلكان وامر بهالفلك نافذ ما مسر يلي انكره العقول حكمه ولا تعاند وامن بالله وامن وامن بالله وحده والاله لازم تظل عابد وخدمه عندي معلومه معلومة. معلومه يا هلحاضر. الحاضر يا اللي ورا الشاشه اللي تسمعني ايها <صاف> ايها عقل حكمه ولا تعاند وامن بالله وحده والاه لازم تضل عابد وخدمه عندي معلومه معلومه والله معلومه يا وخدم من عندي معلومه رقم كل ناصب حقي مثل ما خالق الافلاك مثل ما خالق الافلاك واحد ما اله مساعد في الاكوان لا الدوار بس المنطور الى الفلات وحدها مساعد في الاكوان للدور بس, بس المنثور واحه سفينه آل محمد رفعت الراس رفعت الراس كم ضروسام يا رب رفعت الراس لا كم ضروسام وتهتب عزتي لا كثر مالي رفعت الراس رفعت الراس و... رفعت الراس لاني ابن الاسلام تهتب عزتي لاني موالي هلا آه بالحداقه اهل البحر معجل آه. يا الهي لولي الزمان من من آل بيتي محمد ورزقنا الله وإياكم العودة